بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة من من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا, أن أنذروا أنه لا إله إلا انا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون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 وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما دوأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر تأكلوا منه لحما طنيا وتستخرجوا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 وَإِن تعدوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا, منكرة فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأت الله, الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي, ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين قودوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بَلَى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أَبْوَابَ جهنم خَالِدِينَ فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أَحْسَنُوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجرين تحتها الأنهار تجرين تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخول الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله, وما الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا, نحن ولا, آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعلى الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتني بالطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقدة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يذل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدًا عليه حقًّا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين, كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا إِذَا أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قملك إلا رجالا نوحي إليهم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر أنتم إن لا تعلمون بالبينات بِالْبَيِّنَاتِ وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولا علهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَبْرَ وَأَوْيَأْتِيهِمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف الرحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفلى ظلاله عن اليمين والشمال يتفلى عن اليمين والشمال سجدا لله وهم ذاخرون والله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه و وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فالي ترهبون و ما في السماوات والارض و له الدين واصبح افغير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجهرون ثم اذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله لا تسالون عن ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علىه من أم يبسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى, ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترت عليها, عليها من دابة ولكن يؤخرهم, يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون الله لقد أرسلنا إِلَى أُمَمٍ من قبلك فزين, فزين لهم الشَّيْطَانُ لهم الشيطان وَلِيُّهُمُ فهو وَلَهُمْ اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم فِيهِ اختلفوا فيه وهداه ورحمة لقوم يؤمنون والله أَنزَلَ من السماء ماءً فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيةً لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث, من بين فرث ودن لبنا خالصاً ساتغاً للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ستراً ورزقاً إن في ذلك لآيةً لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فسلك سبل رب ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء, فيه شفاء للناس إن في ذلك لا آية يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفّأكم ومنكم من يرد إلى أبزر الأمه لئلا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم لكم من أزواجكم بنين وحفدات ورزقكم من الطيبات أف يؤمنون وبنعم الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ما لا رزقاً من السماوات والأرض شيء ولا يستطيعون فلا دوّر لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سره وجبرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكه لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرة في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لا آيات لقوم والله جعل لكم من بيوتكم ستنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم, تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل لتقيكم الحر وسرابيل لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاء المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أُمَّةٍ شهيدا ثم لا يؤذن, ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعكبون وإذا رأى الذين ولوا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا نبعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وظل عنهم ما كانوا يفكرون الذين كفوا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا, زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا, وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَامَةِ دِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى, وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تقولوا كالذين طغوا في من بعد قوة ان بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربان امة انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن, ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنه قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفت وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم, ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 نَزَّلَهُ رُوحُ القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ الذي الَّذِي يُلْحِبُونَ إِلَيْهِ وهذا هَذَا كِتَابٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَهَادِيلِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من ككره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا على الاخره وأن الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك, وأولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصدروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم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 فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب, فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا, واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أفل لغير الله به فمن اغطر غير ماغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 ولكن اصبحوا ان ربك من بعد هذا غفور رحيم ان ابراهيم كان امتي قانتا لله حليفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه جتبه وهاداه إلى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ لمن الصالحين ثم أوحينا اليك أن اتبع ملت ابراهيم حليفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو اعلم بمن ول عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما بوقدتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا, ولا في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون